طيروا بطيارين ودون دون طيار علينا من جميع الطيائين كفار بالطاغوت كفار كفار كفار يا أمريكا بكل التكافي ما ترهبون يا طواغيت الأشرار بالطائره والبارجة والجنازير ما ترهبون في يد الله الأعمار أعمارنا ما هي بيد الخنازير ما ترهبونا يا الطواغيت الأشرار بالطائرة والبارجه والجنازير ما ترهبونا في يد الله الأعمار أعمارنا ما هي بيد الخنازير لا قدر المولى عطنا في عيشي عيش تحت حكم المقادير نركب دروب الخوف وندوس الأخطار نجل الشهادة يا عبيد الدناني لا قدر المولى رضينا بالأقدار عيش وموت تحت حكم المقادير نركب دروب الخوف وندوس الأخطار نجل الشهادة يا عبيد الدناني اتنا إلى الجنة وانتوا إلى النار والله مولانا عظيم التدابير نسعى الجنة بها حور نبكار من ارتجي دنيا الفنى والتعذير احنا إلى الجنة وانتوا إلى النار والله مولانا عظيم التدابير نسعى الجنة بها حور نبكار من ارتجي دنيا الفنا والتعذيب يا كل متكبر طاغي وجبار جند الشهادة علم فخاخ طوابير من أجل دين الله بندك الأسوار بطنان من أجود مواد التفاجير يا كل متكبر طاغي وجبار جند الشهادة علم فخاخ طوابير من أجل دين الله بندوك الأسوار بطنان من اجود مواد التفاجير يا خائنين الدين والعرض والدار مصيركم للدك ونعليك كبير من ارتضي دستور رعيان الأبقار دستورنا القرآن خير الدساتين يا خائنين الدين والعرض والدار مصيركم للدك ونعل كبير من ارتضي دستور أعيان الأبقار دستورنا القرآن خير الدستور. هيا لدحر الشرك من أرض الأحرار، أرض الجزيرة بالرجال المقاوين. طيروا لدحر الشرك من أرض, أرض الجزيرة بالرجال ودون طيار، برو علينا من جميع الطيائين. كفار بالطغط كفار كفار كفار يا امريكا بكل التكافي